يا ايها الذين امنوا لَا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا وَلَا ولا القلائد ولا آمين البيت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 الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماهى لله غير الله به وماهى لله لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثن فإن الله غفور رحيم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 تَقُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حل لكم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين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 فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كنتم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 واذكروا نعمة اللَّهِ عليكم وميثاقه الذي واثقكم بِهِ إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدانكم الا يجرم منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوى واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا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 فَبِئْسَ مَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَبَّعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا منهم فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَلْيَسُحْظًا مِمَّا ذُكِرَ بِهِ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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون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 يَأْتِي هُونَ فِي الأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاكْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخر قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لا ان بسط الي يدك لتقتلني من انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني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 قال يا ويلتا عجزت أن اكون مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوارى سوى اخي فاصبح من نادمين من اجل ذلك مِنْ أأَجلذِك كَتَبنَ عَابنِي الصرلَ أنهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ بغَيْرِ نَنفسْسأَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْس بغَْر نَنفسْس أَوْ فَسَاد فيِي الأرضفَكَ مَا قَتَلَّ سَجعَاب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 ما كسبنا كلام من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإنا الله يتوب عليه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم لم تعلم أن الل لَ مُلكَُّمواتِ والأَرض وَوعذبُ مَ شَ وَويغْفِ لِمَ شَ وَيَِّر لِمَ شَ واللهَّهُ على كلُِ شيءَ بد الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه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 والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكموا بما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود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 وَلَشَهْرِ الْحَرَامِ وَلَلْهَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَا ٱمِّينَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا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 إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَرِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا كَلَّ السَّبْعُ إِلَّا مَا دُكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب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 ثَمَنِ الطَّرْفِ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَالِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حِلُّ لَهُمْ قُلْ حُلٌّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم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 ثم الى الصلاه فاغسل وجوهكم فاغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم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 طيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم مما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا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 فَعْفُ عَنْهُمْ وَصَفْحٌ مِنْ اللهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَلَسُوا حِظًّا مِّمَّا ذُكِرَ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلى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 واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم, ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا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 وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً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 قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يادك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني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 قال يا ويلتا عجزت أن اكون مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوى اخي فاصبح من نادمين من اجل ذلك من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان انه من قتل نفسه بغير نفس انه من قتل نفسه بغير فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا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 بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 لم تعلم أن الله لَلكُ السمواتِ والأَرض وَوعذِب م ش وَويغفرِ لمَ ش وَفرِر لم شَ والله على كلُ شيءَي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 مَعُونًا لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوا كَفَحْقٍ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكموا بمن زل الله فأولئك هم الظالمون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 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ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 الله اللَّهِ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 يجهدونَ فيِي سَبل اللههِ وَلَا يَخَافونَ لَمَتَ لم ذَلِكَ فَظل الله يؤتيهِمَشَ واللَّهُ وَاسع عَليم إِ مَ وَلكُم الله رَسُولُ والَّذ نَ آمَنوا والَّذ نَعملَر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 لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين بوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ تَدُوهُمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَذِى دَنَا بَشَرًا مِنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلقَنَ بَيْنَهُم العداوَتَ وَالْبَغْض يَوْمِ القامَ كلُ م أوقَدونَارَ للِحَرربِ أَطفَهَ الله وَيَسعونَ فِي الأأَورضِ فَسَادَر واللَّهُ لا يُحِبُّ المُفسدينين. وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ